واشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم ذُبُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَسَانَسْتَدْرِجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ جِيدِمَتِيد أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا 119. تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ لولا ان تداركهم نعمه من ربه لنبذ فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزيقونك بأبصار وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحام ما الحقه وما أدرك ما الحقه فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ثَوُدُوا۟ فَأَهْدِقُوا۟ بِطَاغِيَةٍ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَأَغْلِقُوا۟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا فهل ترى